فصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وعلى التابعين وتابعيهم باحسان الى يوم الدين يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته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 ها هي ذي ايام رمضان قد ولت راحله فيا عجبا كيف اقبلت قادمه وكيف ادبرت راحله ما بقي من رمضان إلا عشر ليال فيا فوز المجتهدين ويا فرحه الجادين ويا فوز الباذلين ويا خيبه القاعدين ويا حرمان الكسالى والبعيدين عن رب العالمين ويا لضياع أعمار الذين يأتيهم رمضان فيكون كغيره من أيام الدنيا لا يوقظهم لله عز وجل موقظ ولا ينبههم للخوف من الله منبه يا خيبة هؤلاء ويا لحرمان هؤلاء حين يفوز الصائمون ويفرحون فرحتين فرحه عند فطرهم وفرحه عند لقاء ربهم وهؤلاء الخائبون هؤلاء الكذابون في ادعائهم هؤلاء الذين يقولون انهم مسلمون وهم بعيدون عن هدي الاسلام وعن منهج رسول الإسلام فتراهم في نهار رمضان يأكلون ويشربون أمام أعين الناس ومن لا يخاف الله فمتى يخاف الناس بل لقد بلغني اليوم فجرا أحد إخواننا يحدثني عن أهل منطقته وهو قريب منا هنا أنه يصبح في الصباح وكوب الشاي في يديه أمام الناس جميعا ويقول أنا لي مده أتمتع بها في الدنيا وحين أذهب إلى الآخرة أعذب ولا بس أرأيتم إلى أي حد وصل الحال ببعض الناس يقول إنما هي فترة في الدنيا دعوني أستمتع فيها أنا أعلم أن ما هو يقول يعني هو يقول أنا أعلم أنني أستمتع هذه المدة في الدنيا ثم يؤخذ بي إلى النار فدعوني أتمتع في الدنيا كما أشاء حتى تنتهي هذه المدة إلى أي حد وصلت الجرأة بهؤلاء وماذا يقال لهم فأقول ها قد رحلت أيام رمضان وانصرفت بصورة عجيبة والله شيء في غاية العجب حقا لا ندري متى بدأ رمضان وكيف رحل كيف جرت أيامه بهذه الصورة والسؤال ماذا حصلنا في أيام رمضان وما هي الثمرة التي خرجنا أو سنخرج بها فيا من خرج بثمرة طيبة أسرع وبادر وواصل قطف الثمار فقد بقي لك ثلث من رمضان أو ما يقاربه ويا من حرم طول هذه المدة ولم يحصل شيئا من هذه الثمرات قد فاتك الثلثان وبقي ثلث طيب فعجل لعل الله يقبلك ولعل الله يتوب عليك جاءت العشر الأواخر وهي من الفضائل والمكارم والخيرات بحر زاخر وهي مليئه بالخيرات والانوار والمباهج والمفاخر فهنيئا لمن اغتنمها وهنيئا لمن استعد لها ومن استعد لاحسان صيامها ولطول قيامها ليتاسى بسيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم الذي تحدث عنه أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها والحديث في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الاواخر حتى توفاه الله ولعائشة في صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وسلم كان يجتهد في العشر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 وعن كونه لا ينام في هذه الليالي واحيا ليله مصليا لربه عز وجل واحيا ليله وايقظ اهله ليصلوا في هذه الليالي المباركه ولكي لا يضيعوها فهنيئا لمن قام في هذه العشر الاواخر قياما صالحا يتوجه فيه الى ربه ويتضرع فيه لخالقه وسيده أن يقبله وأن يتوب عليه وقيام الليل أيها الإخوة الكرام شرف المؤمن شرف المؤمن في قيام الليل فهنيئا لمن حاز هذا الشرف وهنيئا لمن نال هذه المنقبة الكريمة أن يكون من القائمين وقد قال الله تبارك وتعالى في وصف عباد الرحمن والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما وقال عز وجل في وصف حال المؤمنين الخائفين الذين يؤمنون بآيات ربهم وإذا ذكروا بها خروا سجدا قال الله في حقهم تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون ثم عقب عز وجل بالبشرى والوعد الكريم فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون فهنيئا لمن كان من أهل قيام الليل ولكن ماذا نقول للذين هم في رمضان يسمعون النداء ليلا ونهارا وهم في النهار مفطرون وفي الليل والنهار لا يصلون وربما كان منهم من يجاور مسجدنا ويسمع كلامنا ويسمع أذاننا ويسمع صلاتنا وكأنه لا يسمع شيئا ماذا يقال لهذا وكيف ينبه يرى الناس يموتون بين يديه ليلا ونهارا فلا يأخذ العبرة ولا الموعظة فهل ينبهه كلام مثلي وهل يحركه صراخ من صارخ يقول له ويلك، انتبه فإنك ستموت عن قريب أتحب أن تموت بلا صيام ولا صلاة انا لله وإنا إليه راجعون. أما أهل قيام الليل فهم الذين قد أدوا فرائض ربهم وتطوعوا في ليلهم ليفوزوا بلقاء وبقرب ومناجاة محبوبهم جل في علاه وتباركت أسماؤه وتعالى جده ولا إله غيره وقيام الليل أيها الكرام فضله عظيم عظيم فقد روى مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل وروى الترمذي من حديث عبد الله بن سلام رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام تدخل الجنة بسلام وصلوا بالليل والناس نيام تدخل الجنة بسلام وقال صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الذي رواه الحاكم والطبراني وصححه الألباني عليكم بقيام الليل عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم وقربة إلى الله تعالى ومكفرة للسيئات يعني يمحوها ويغفرها بإذن الله عز وجل ومكفره للسيئات ومنهات عن الإثم ومطردة للداء عن الجسد ومطردة للداء عن الجسد وقال صلى الله عليه وآله وسلم إن في الجنة غرفة يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها أي من حسنها وجمالها وأنوارها فقيل لمن هي قال لمن أطاب الكلام وأطعم الطعام وبات قائما والناس نيام لمن أطاب الكلام وأطعم الطعام جودا وبذلا وتصدقا وصلى بالليل أو وبات قائما والناس نيام، وقال صلى الله عليه وسلم يأمر بالحث على المداومة على قيام الليل يا عبد الله لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل كان يقوم الليل فترك قيام الليل وفي الحديث الذي رواه أبو داود وصححه الألباني.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 هم الذين يأخذ أحدهم أجره بالقنطار فيكون له قنطار من الأجر وهذه زيادة عظيمة في الأجر ومثوبه عظيمة من الله تبارك وتعالى هذا هو النبي صلى الله عليه وسلم يقول من قام بألف آية فأين الذين يضجون ويثورون ويشمئ الزون ويزمجرون إذا حاول إخوانهم أن يقوموا بجزئين أو بثلاثة أجزاء في العشر الأواخر والثلاثة أجزاء لا تصل إلى الألف آية أبداً بل ولا أقل منها فأين هؤلاء الذين يخرجون علينا قبل كل عشر أواخر من رمضان ويصيحون في وجوهنا؟ اتقوا الله ارحمون نريد أن نتسحر وهمه على الطعام والشراب وهمه على بطنه فقط وقد حدث أبو ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أنهم صاموا مع النبي صلى الله عليه وسلم رمضان فلم يقم بهم من رمضان شيئا حتى بقي سبع ليال من رمضان فقام النبي صلى الله عليه وسلم في السابعة وصلى صلاة طويلة إلى أن قال ثم إذا كانت الثالثة قام بنا صلى الله عليه وسلم فلا يزال يصلي بنا حتى خشين الفلاح قيل له وما الفلاح قال السحور يعني خشو أن يضيع منهم السحور من طول صلاة النبي المبرور صلى الله عليه وآله وسلم فأين هؤلاء الكسال القاعدون الذين يخرجون ويشكون إلى بعض الأئمة وقد بلغني أن بعض الناس لم يستطع أن يأكل شيئا من الطعام في ليلة من الليالي في رمضان الماضي فذهب إلى أحد الشيوخ يشكو إليه فقام الشيخ جزاه الله خيرا على المنبر وجعل ينادي باسمي ويقول فلان هذا يصلي بالناس حتى يفطرهم في النهار لأنهم لا يستطيعون أن يتسحروا بالليل إلى آخر ما قال حفظه الله تعالى فلا أدري ماذا يريد هؤلاء ولماذا إذا علمت أن الصلاة في المسجد الفلاني طويلة ومملة عندك لماذا لا تصلي بما هو أقصر من هذا ولا تشكو الناس إلى الناس الله المستعان تعالوا لتروا حال النبي صلى الله عليه وسلم وهو سيد الخلق وحبيب الحق وهو الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر كيف كان حاله في قيام الليل في الصحيحين من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم من الليل حتى تتفطر قدمه أي حتى تتورم قدمه فأقول يا رسول الله لما تصنع ذلك وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر فيقول صلى الله عليه وسلم افلا اكون عبدا شكورا افلا اكون عبدا شكورا وروى مسلم من حديث حذيفه رضي الله عنه قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليله فافتتح البقره فقلت يركع بعدها او يركع بها افتتح البقره سوره البقره قال ثم افتتح النساء فقرأها ثم افتتح آل عمران فقرأها كل هذا في ركعة واحدة يقرأ مترسلا مترسلا يعني ليست قراءة الحدر السريعة التي نقرأها ونعجل فيها لا إنما قرأ صلى الله عليه وسلم مترسلا متمهلا متدبرا إذا مر بآية فيها تسبيح سبح وإذا مر بسؤال سأل وإذا مر بتعوذ تعوذ صلى الله عليه وسلم وفي حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأنا أحدثك هنا عن همم الصحابة لا عن همة النبي صلى الله عليه وسلم وحده يقول عبد الله بن مسعود صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فما زال قائما بنا حتى هممت بأمر سوء قيل له وما هو ما هو أمر السوء الذي هممت به قال هممت أن أجلس وأدعه هممت أن ماذا أن أجلس وأدعه الجلوس عنده كان أمر سوء لكن نحن نقول لك قم واقعد ما استطعت إلى ذلك سبيلا وارح نفسك وبعض الناس يحلو له هم الشباب هم من الشباب يحلو له أن يحضر مقعدا إلى الصف الأول ولابد من الصف الأول ويزنء المقعد في الناس اللاعدين وهو شاب ويجلس ويقعد قاعدا من أول الصلاة فهي عجبا لهذا متى يدرب نفسه على قيام الليل وقد قال ثابت البناني رحمه الله تعالى كابدت نفسي في قيام الليل عشرين سنة وتلذذت بها عشرين سنه عشرين سنة يكابد ويعاني ولكن هذه العشرين تثمر بعد هذا ثمرات طيبة وقد كان حال رضي الله عنهم في قيام الليل هي الحال العظيمة التي تعرفونها ويكفيك أن تسمع نائلة بنت الفرافصة وهي تحدث عن زوجها عثمان رضي الله عنه حين دخل عليه القتلة المجرمون تقول إنكم ان تقتلوه تقتلوا رجلا كان يقوم الليل كله بالقرآن كله في ركعة واحدة يقرأ القرآن كله في ركعة واحدة وقد جاءت أخبار كثيرة بنحو هذا فلا مجال لهؤلاء الذين يخرجون على الناس وأنا سمعت أحدهم هنا عندنا يقول للناس ده كلام فارغ ده دروشه ده هبل إيه الكلام اللي بيقوله ده إزاي يجيب الليل كله للكل ماه معلش يعني هم لا يقضون أوقاتهم في غيبة ولا نميمة ولا قذف ولا استهزاء وسخرية بالناس فأطاب الله عز وجل لهم ليلهم ونهارهم وأما حال السلف الصالح رحمهم الله تعالى في قيام الليل فهي حال في غاية العجب اي والله حال في غاية العجب يقول معمر صليت العشاء الاخره وصلى إلى جنب سليمان التيمي فوقف بعد العشاء الاخره يصلي فبدأ بسورة الملك تبارك الذي بيده الملك فلا زال يقرأ فيها حتى بلغ قوله تعالى فلما رأوه زلفة وجوه الذين كفروا سيئت وجوه الذين كفروا أي أساء الله عز وجل وجوههم لما نالوه من الخسران والعذاب المهين والعياذ بالله تعالى قال معمر فلا زال يردد هذه الآية حتى خف الناس من المسجد وخرجت من بيتي فلما رجعت إلى المسجد لأؤذن الفجر إذا سليمان التيمي قائم على حاله لم يجاوز هذه الآية فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا تصوروا يقوم الليل كله بآية واحدة والغاضبون يغضبون حين يكرر القارئ الآية مرتين أو ثلاثا ليتدبرها أو ليتدبرها من حوله فالله المستعان بل وقبل هذا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها يمر عليها القاسم بن محمد كما ذكرت لكم من قبل فإذا هي قائمة تصلي تتلو آية واحدة ترددها وتبكي فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم هذه امرأة مسروق بن الأجدع تحدث عنه تقول لم يكن يصبح في ليلة من الليالي إلا وساقاه منتفختان من طول القيام ساقاه منتفختان من طول القيام بل وكان رحمه الله يقوم حتى إذا لم يستطع القيام جلس ولا يدع صلاته حتى إذا انتهى من صلاته كان يزحف إلى فراشه كما يزحف البعير لا يستطيع أن يقوم من شده ما به وهذا أبو إسحاق السبيعي رحمه الله تعالى يوصي شبابنا الذين من الله عليهم بالقوة وبالصحة وبالعافية فإذا هم يضيعون أوقاتهم وأسماعهم وأبصارهم أمام المواقع القذرة وفي مهاتفة البنات ليلا ونهارا بل إن بعض شبابنا يهاتف بنات النصارى ليلا ونهارا حتى في رمضان تقول له مستهزئة ادعوا لي وأنت تصلي يصلي ثم يرجع ليواصل مهاتفته إياها فأين هؤلاء الشباب من دين رب الأرباب يقول أبو إسحاق السبيعيت يا معشر الشباب جدوا واجتهدوا وبادروا قوتكم قبل أن تعجزوا جدوا واجتهدوا وبادروا قوتكم قبل أن تعجزوا يوشك أن يأتي عليكم يوم تعجزون فيه لضعف صحتكم لا تستطيعون الصلاة ثم قال رحمه الله فإنه قل ما مرت علي ليلة من الليالي إلا وصليت فيها بألف آية بألف آية فأين العباد وأين المجتهدون وأين الباذلون ثم اسمع قصة صله ابن أشيم رحمه الله تعالى الذي يقف في الصلاة فيمر أسد له زئير عظيم حتى قال الواصف تكاد تتصدع منه الجبال خاف الناس وهرب بل وإذا بهذا الرجل يراقب صلة ابن أشيم أقبل عليه الأسد فقال ايها السبع اطلب رزقك في موضع آخر فانصرف عنه الأسد وكأنه كما قال من يحدثني مبرمج ببرنامج انصرف سريعا فمن خاف من الله عز وجل خوف الله منه كل شيء ومن خاف غير الله تبارك وتعالى خوفه الله من كل شيء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 أولئك قوم وقفوا بين يدي الرحمن فألبسهم أو خلوا بالرحمن فألبسهم نورا من نوره أولئك قوم خلوا بالرحمن فألبسهم نورا من نوره ذكر العلماء أسباب تعين العبد على قيام الليل أول هذه الأسباب الإخلاص لله تبارك وتعالى في العبادة، وأن يكون قصد الإنسان رضوان ربه، أو قصد الإنسان رضوان ربه تبارك وتعالى، وأن تكون صلاته ابتغاء وجه رب العالمين تبارك وتعالى، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي بن كعب بشر هذه الأمة بالسناء, بالسناء والرفعة والتمكين في الأرض أو كما قال صلى الله عليه وسلم فمن عمل منهم عمل الآخرة للدنيا لم يكن له في الآخرة من نصيب يعني من عمل العمل الذي يبتغى به وجه الله تعالى عمله رياء أو سمعة أو ابتغاء شيء من الدنيا لم يكن له في الآخرة من نصيب وكان صلى الله عليه وسلم يحذر أصحابه من الشرك الأصغر وهو الرياء ثانيا من هذه الأسباب أن تتصور وتدرك معنى أن الله عز وجل هو الذي يدعوك إلى قيام الليل هو الذي يدعوك إلى أن تقف بين يديه تبارك وتعالى ويا له من شرف عظيم وأنتم تعلمون قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح أن ربنا عز وجل ينزل في ثلث الليل الآخر يقول هل من داع فاستجيب له هل من سائل فأعطيه هل من مستغفر فأغفر له هذا ربك تبارك وتعالى يدعوك إلى أن تقف بين يديه فكيف تنام عنه كيف تنام عنه وهو عز وجل إنما تنزل إلى السماء الدنيا يدعوك ليغفر لك ويرحمك ويعطيك ويستجيب لك فأين أنت من القيام بين يديه تبارك وتعالى لله قوم أخلصوا في حبه فأحبهم واختارهم خداما قوم إذا جن الظلام عليهم قاموا هنالك سدباتوا هنالك سجدا وقياما يتلذذون بقربه في ليلهم ونهارهم لا يفترون صياما فأين هؤلاء الذين يحسون ويستشعرون لذة مناجات ربهم تبارك وتعالى ومن هذه الأسباب أيضا أن تعرف فضل قيام الليل وقد ذكرت لك شيئا منها ومن هذه الأسباب ما ذكره الغزالي أبو حامد رحمه الله تعالى سلامة القلب من الحقد على المسلمين ومن البدعة ومن فضول الدنيا هذه كما ترون كلها أسباب باطنة أسباب قلبية وأنتم تعلمون مدى شدة ارتباط الباطن بالظاهر سلامة القلب من الحقد على المسلمين ومن البدعة ومن فضول الدنيا ثانيا خوف غالب مع قصر الأمل الخوف الغالب مع قصر الأمل ثالثا أن يجتنب المعاصي في النهار حتى يمكنه الله عز وجل من قيام الليل أن يجتنب المعاصي في النهار حتى يمكنه الله عز وجل في الليل فقد قال رجل للحسن رحمه الله تعالى إني أبيت أحب قيام الليل وأعد طهوري وأبيت معافا ولا أقوم من الليل فقال قيدتك ذنوبك, قيدتك ذنوبك وقيل للحسن أو لغيره قال له رجل دلني على دواء يعينني على قيام الليل فقال لا تعصه بالنهار يقيمك بين يديه بالليل فإن القيام بين يديه شرف والعاصي لا يستحق هذا الشرف والعاصي لا يستحق هذا الشرف بل اسمع إلى هذا الكلام العجيب إلى سعيد بن المسيب رحمه الله بل إلى سفيان الثوري رحمه الله تعالى يقول حرمت قيام الليل خمسة أشهر بذنب أذنبته خمسة أشهر يحرم قيام الليل بذنب واحد هو يعرفه عده فهل تستطيع يا أخي أن تعد ذنوبك هذه بعض الأسباب الباطنة وأما الأسباب الظاهرة فمنها ألا تكثر الأكل فتكثر النوم فتمتنع عن القيام ومنها ألا تحرم نفسك من القيلولة إن كنت ممن ينامون بالليل ألا تحرم نفسك من القيلولة بالنهار فإنها تمدك بشيء من القوة وثالثها ألا تتعب نفسك في النهار بما لا فائدة فيه حتى تستطيع أن تقوم بالليل والسبب المشترك بين الظاهر والباطن احذر من معاصي الجوارح فإنها تؤثر على القلب وتضعف الجوارح ايضا فيا أيها الإخوة الكرام قد أقبلت هذه العشر بالهناء والبشر رائعة طيبة النشر فهنيئا لمن فاز فيها وهنيئا لمن أقبل عليها وفيها الليلة العظيمة التي هي خير من ألف شهر ليلة القدر التي أمرنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن نتحراها في العشر الأواخر وفي الليالي الوترية من العشر الأواخر وفي السبع من العشر الأواخر فهنيئا لمن تحراها وفاز بخيرها وبركتها وسعادتها وبشراها ويال حرمان من ضيعها وحرم ثوابها ونعيمها اسال الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى ان يجعلنا واياكم من اهل قيام الليل على الدوام اللهم جعلنا ممن يقومون الليل في رمضان وبعد رمضان اللهم لا تحرمنا من قيام الليل في رمضان ولا بعد رمضان اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام أرزقنا لذة مناجاتك وارزقنا حلاوة الوقوف بين يديك وارزقنا نعيم التضرع إليك وارزقنا العز بالتذلل إليك ولا تجعل انكسارنا وذلنا إلا إليك اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم يا حي يا قيوم اعتق رقابنا من النار اللهم اعتق رقابنا من النار اللهم اعتق رقابنا من النار اللهم اعتق رقابنا من النار اللهم بلغنا ليله القدر اللهم بلغنا ليله القدر وجعلنا فيها من الفائزين اجعلنا ممن يصوم نهارها ويقوم ليلها ايمانا واحتسابا فيكون من الفائزين يا رب العالمين اللهم فرج كرب اخواننا في الصومال اللهم فرج كرب اخواننا المسلمين في الصومال اللهم اطعم جائعهم اللهم أطعم جائعهم اللهم اطعم جائعهم واكس عاريهم واسق ضامئهم ارحم شيوخهم وأطفالهم ونساءهم وشبابهم وشيبهم يا رب العالمين يا حي يا قيوم أنزل عليهم فيض رحمتك يا حي يا قيوم نستغيثك لهم فأغثهم لا نملك لهم إلا الدعاء فهيئ لنا ولهم وللمسلمين من أمرنا رشدا ول خيارنا حكم فينا شرعك قنا شر أعداء هذا الدين وشر أعداء هذه البلد وشر من يريد لهذه البلد ألا تكون على شريعتك يا رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وصل عليه في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين أوصيكم ونفسي بتقوى الله وبالا تضيعوا حظ اخوانكم في الصومال من بذلكم وصدقاتكم سواء كان بالاموال او بالاطعمه ان كان عندك شيء من الطعام من ارز او غيره فابذل منه حتى من كانت عندها ثلاث زجاجات من الزيت تقدم منهن واحده لاخواتها واخوانها في الصومال وأنتم تعلمون أن الجمعية الشرعية وغيرها من الجمعيات هنا والمساجد تتولى جمع هذه التبرعات فلا تبخلوا, فلا تبخلوا واذكروا يوما تكون فيه هذه المجاعة علينا نحن نسأل الله عز وجل ألا يجعلها علينا ولا على غيرنا من المسلمين والحمد لله رب العالمين واقم الصلاه